ألم تروا أن الله سخفر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ألم تروا أن الله سخفر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 وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباء لو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعيد ولم كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعيد ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى ومن انت كنوت وثقا والى الله عاقبه الامور والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا يحزنك كفره وإلينا كفر يحزن مرجعهم فننبئهم بما عملوا إلينا ان الله عليم بذات الصدور ان الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب غليظ وَلا سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَبَ السَّمواتِ وَأَضَّ ل يقُ النَغَّ وَولِ سأتَهُ مَنْ خَلَقَ السمواتِ وَفق الَّ قُلحَمد للِله قُل الحمد للله بلَْأَكسَهُم لا يََّون يُؤْمِنُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الحميد الْحَمِيدُ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله ولو عن ما في الأرض من شجوة الأكلا والبحر يمده من بعضه سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما قلقكم وَلا بطُكُم إلاا كانّ وَحده ما قلقكم وَلا بثُكم إلاا كان وَحيده إ الله سموم بَصير إ اللهثمون